الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنتابع في القراءة من هذا الكتاب القيم كتاب أذب السلف في التعامل مع الناس ومر بنا الكلام عن اداب خمسه الادب الاول أنهم لا يطمعون في رضا الناس ويؤثرون رضا الله تعالى ثانيا يقبلون الحق ممن جاء به ولا يلتفتون إلى قائله بغض النظر عمن جاء به طالما انه من الحق يقبل الامر الثالث انهم يرجعون للحق وأخضعون له العمر الرابع قال ينصفون مخالفهم أهل السنة أهل إنصاف ولو كانوا مبغوضين مشنوعين أهل السنة لا يجحدون الحق ولا يدفنون الخيل ولا ينظرون فقط إلى السيئه إنما ينظرون إلى الحسنة أيضا الأمر, الأمر الخامس قال يعتبرون الناس بكثرة المحاسن ولا ينسون المحاسن ولا يغطون المعارف إذا كان هناك إنسان عرف إن هو من اهل الخير وغلب خيره شره فاذا وقعت منه الأفوى أو اخطا كما هي عادة بني آدم فلا ينبغي أن ينسى لأجل ذلك ما فيه من الخير بعد ذلك الأدب السادس وبه نبدأ يقول ينصحون اهل السنة يعني سلف ومن أراد أن يسير على نهجهم يعني من أراد أن يقول أنا سلف أنا على منهج هؤلاء فهذه اخلاقي قال ينصحون ولا يفضحون اللي بيتدين بالنصيحة من ممن سار على نهجهم واما الذي عمل في الوقوف على زلات الناس واذاعتها ونشرها فليس على منهج السلف قال ينصحون لان المسلم الصادق ناصح لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولائمه المسلمين وعامتهم كما جاء في الحديث المتفق عليه عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة شوف كلمة الدين كل الدين الدين في أقوال وأفعال في اخلاق في عقائد كل هذا يضبط الخلق والنصيحة قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم يقول المؤلف حفظه الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الدين كله ظاهره وباطنه منحاصر في النصيحة مش النصيحة بس ان الإنسان يتكلم بلسان ويقول لفلان ايه تعال نصلي أو يا فلان بلاش تتعامل بالربا أو كذا أو كذا النصيحة مش, مش واقفه على اللسان لا اللي بيصلي هو ناصح للناس بأن يصلوا اللي بيحسن أخلاقه هو ناصح حتى لو ما قالش الناس تعالوا صلوا والناس شافوه ملتزم الصلاة فهذه دعوة للصلاة لما بيحسن أخلاقه هذه دعوة لحسن الخلق ونصيحة للناس بأن يحسنوا أخلاقهم إلى غير ذلك فالدين كله النصيحه يقول وهذا يدل على أن النصحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل وسمي ذلك كله دينا <تصفيق> هذا إذا حمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره حيث قال الدين النصيحة ويحتمل أن يحمل على المبالغة أي معظم الدين النصيحة أو عماد الدين وقوامه أي عماده الذي يقوم به وينتظم النصيحة كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة طبعا مش كل أركان الحج عرفة الوقوف بعرفه هو الركن الأعظم من أركان الحج لكن هناك أركان أخرى كطواف الوداع كالإحرام من الميقات إلى غير ذلك من الأركان لكن الركن الأعظم الوقوف بعرفة كذلك إذا حملنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على التعظيم والمبالغة فركن الدين الأعظم وقوام الدين وعماد الدين وانتشار الدين قائم على النصيحة قال الإمام النووي رحمه الله هذا حديث عظيم الشأن اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وعليه مدار الإسلام هو الإسلام ازاي إذا كان ليس هناك أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إذا لم تكن هناك نصيحة فكيف ينتشر الإسلام قال أما ما قاله جماعات من أهل أنه أحد أرباء الإسلام أي أحد الحديث الاربعه التي تجمع أمور الإسلام فليس كما قالوه بل المدار على هذا وحده ذاك درأيه لما من في بعض العلماء قالوا مثلا حديث انما الأعمال وبنيات ربع الإسلام والحديث ده الدين النصيحة ربع الإسلام ومن أحدث في أمرنا هذا المهم جمع اربع حديث واختلفوا فيها زيادة ونقصانا اللي ممنونه لا بقول لا هذا عليه مدار الإسلام اللي هو حديث الدين النصيحة وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الدين وإيقام الصلاة وإيقام الزكاة والنصح لكل مسلم الحديث متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام كان بيأخذ البيعة اعاهدك على أن أؤمن بالله ولا أشرك به شيئا وأقيم الصلاة وأخرج الزكاة إلى آخر ذلك فجرير يقول بايعت رسول الله أعطاه البيعة والعهد على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم على هذا بايع جرير رضي الله عنه النصحة لكل مسلم القريب والبعيد المخالف والموافق وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة أخيه والمؤمن اخو المؤمن يكف عليه ضيعته أي يمنع ضياعه وهلاكه ويحوطه من ورائه أي يذب عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه المؤمن ومرأته أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلاحا واحد يبص في المرأة عشان لو كان في حاجة فأييته يصلحها كذلك المسلم لما يشوف في أخو المسلم شيء بادب النصيحة وبرحمة وبحب الخير لأخيه كما يحب الخير لنفسه يوضح له ويبذل له النصيحة لأنه يريد أن يكون لأخيه من الخير ما يكون له قال فكما أن المرآة تري الناظر ما فيه من العيوب فكذلك اخوه المؤمن يخبر بعيوب أخيه ويميط الآذى والعيب عن أخيه شفقة عليه خلي بالك الطريق اللي انت ماشي فيه خطأ انت كده هتوعه هفرة لا ده الطريق ده تأثم لو انت استمرت فيه إلى اخر ذلك فالنصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح اللي بينصح عارف النصيحة هي الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تتحرك عشان تنصح ما الذي تريد من وراء النصيحة إرادة الخير لهذا الذي تنصحه تقدم كمل واستمر لكن حاجة تانية توبيخه تعيره فضحه لا ما تروحش يبقى اقف خيرا لك قال النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصور أنا عايز له الخير علشان كده كلمته علشان كده التزمت معاه بأدب الإسلام في النصيحة وكان هدي السلف رحمه الله أو سنصح التزم بهدي السلف في النصيحة أنهم ينصحون ولا يفضحون فكانوا إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سراً لو أنت عاوز يتقبل ويكون الأمد جش قدام الناس وتأيه يا فلان أنت عملت خلي بالك لا هذا أدعى لئلا يقبل الكلام أما إذا كان بينك وبينه وبحب وبأدب فإنه يقبل ذلك في الغالب قال فكانوا إذا أرادوا نصيحة أحد اللي عاوز بقى يتخلق بقوله السلف وأدب السلف في النصيحة قال وعظوه سرا حتى قال بعضهم من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبقه يعني زي ما يكون شتموا على رؤوس الناس ما يجيش بعد كده يقول لا ده أنا بنصحه لا ده مش من أدب النصيحة وليس من أخلاق الإسلام في شيء وكان الرجل إذا كره من أخيه خلقا عاتبه فيما بينه وبينه أو كاتبه في صحيفة طريقة غير مباشرة ممكن يكون ما يقبلش الكلام من فلان يوم يقول له نبه اخوك على الأمر الفلاني بطريقة أو بأخرى طالما أنت عايز الخير مش لازم يكون أنت اللي تعمله قيدك المهم من الخير يحصل ويقع يحصل ويقع قال يحيى ابن معين رحمه الله طبعا الامام يحيى بن معين ده اللي بيضربوا بالمثل بي في شده الكلام في نقله حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يتهاون ابدا ابدا وشديد جدا جدا في الحكم على الرجال ونقدهم مع ذلك اسمع كلام الامام يحيى رحمه الله كان قرين الامام احمد بن حنبل رحمه الله على الجميع قال يحيى بن معين رحمه الله ما رأيت رجلا او على رجل قط خطأ إلا سترته قلنا مبارح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه من ستر مسلما الأصل كده الأصل أنه ما يدورش على زلته وإن وقف على زلة المسلم يستر ولا يفضح من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة قال ما رأيت على رجل قط أي إنسان قريب أو بعيد خطأ إلا سترته وأحببت أن أزين أمره مش يعد ذا في المجالس وشفت فلان سمعت فلان لا وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه مش ايه ادي الكلام كده عشان الناس اللي بيقول ايه اصمع ليش اصوى يعني انا كلامي خشن او انا كده لا غير كلامك عشان يبقى شبه كلام السلف وكلام المسلمين والرفق والادب هو سم اهل السنة والجماعة قال وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه. ما تجيبلوش الكلام كده خشن كده وجامد لا أدب النصيحة وعليه عليه الصلاة و وتستخدم الكلام إذا كنت عاوز يقبل ما شوف إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أبوه كان بيعبد الحجارة كان بيصنع الأصنام بيده كان بيبيع الأصنام كان بيدعو لعبادة الأصنام كان بينهى إبراهيم عن عبادة الله عز وجل كان بيقول للإبراهيم لإن لم تنتهي يعني عن عبادة الله لأرجمنك يعني قتلا ورميا بالحجارة وهجرني هجري كامل مليا يعني إيه مش أسبوعين وترجع لا مليا لا أريد أن أرى وجهك مع ذلك واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان إيه صديق النبي إذ قال لأبي اللي احنا قلنا فيه الرصه اللي احنا قلناها دلوقتي بيعبد ويصنع ويدعو وينهى وكل دي إذ قال لأبيه يا أبتي شوف الكلمة لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ما ينفعش يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني آدك صراطا سوية يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية رابع مرة يا أبتي خلي بالك إني أخاف أن يمسك شوف الكلمة كافر بيدعو للكفر بينهى عن عبادة الله بيطرد خليل الرحمن إبراهيم إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليه فخيف عليه وحابب له الخير تفضل والتزم بأداب الإسلام في النصيحة غير كذا لا ما تتقدمش إذا كان الكلام هيجيب أثر أكتر من, من من اللي موجود يبقى مالوش لازمه ما تزوج الشر تأدب بأداب الإسلام وأرجو الخير لمن تريد أن تنصحه قال وما استقبلت رجلا ده كلام الإمام يحيى ابن معين رحمه الله وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه <تصفيق> ده نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل أحدا بشيء يكرهه في وجهه إيه انت كذا كذا مباشرة لا يعني ما بال اقوام يصنعون كذا وكذا إن ما, ما مقال بلغتني عنك أنت فعلت كذا وبعدين يبدأ الكلام لكن كذا مباشرة إلا في مواطن معينة محددة يكون الأفضل فيها الشدة لا ليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال وما استقبلت رجلا في وجهي بأمر يكرهه ولكن أبين له خطأه فيما بيني وبينه بينه وبينه كذا يا فلان خلي بالك لأن في كذا كذا كذا وأنا حابب لك الخير وكذا فإن قبل ذلك وإلا تركته خلاص انا فعلت ما علي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويمرون بالمعروف فليكن أمرك بالمعروف بمعروف بأدب وبخير وليكن نهيك عن المنكر بغير منكر وقال الفضيل رحمه الله المؤمن يستر وينصح والفاجر يحتك يفضح ويعير بعد 20 سنة و15 سنة يقول له فاكر ومش ده اللي كان وده اللي كان ليس هذا من أخلاق المسلمين وقال عبد العزيز بن أبي داود كان من قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره في رفق فيؤجر في أمره ونهي حتى لو ما عملش أنت لما التزمت ادب النصيحه عملت اللي عليك الدين النصيحة خلاص والتزمت الرفق فتؤجر على ذلك وحتى لو لم يستجب قال وإن أحد هؤلاء اللي هو في عصرهم يعني طبعا ما جاء بعد ذلك أسوأ يخرق بصاحبه يخرق يعني من الحماقه وسوء الادب في أخاه اخاه ويهتك ستره يعني يدور على زلته يا ايها الذين امنوا الشلب كثيرا من الظن طب هو سد ودخل في مظلمه تاني ان بعض الظن اثم وبعدين ولا تجسس لا هو بيدور عليه سبحان الله بركب. بيدور على الغلطه بعد كذا بدأ بقى في المظلمة الأعظم في الغيبة أياذا بالله ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن أي كل لحم أخيه ميتا فكرهتم قال ويهتك ستره قال وسئل الله بن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن الملكر فقال إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه لو عاوز تنصحه فتجيش بقى ايه وتظهر قدام الناس الرجل الشجاع كلمة حق بقى عند سلطان لا لو عايز الخير فعلا فليكن بينك وبينه وقال رجل لمسعر ابن كدام أتحب أن يخبرك الرجل بعيوبك انت تتحمل ان احنا نكلمك عن عيوبك قال ان كان ناصحا ان كان بيحب لي الخير فنعم وإن كان يريد أن يؤنبني فلا حيتكلم عشان شهوته أنه هو يقول فلان وفلان ويتنقص ويعير ويفضح لا وعن إبراهيم ابن بشار الرمادي قال قلت لسفيان ابن عيينة أيا أن يهدى إليك عيبك قال أما من صديق بيحب لي الخير يعني فنعم وأما من موبخ أو شامت أو لا قبل ما تتحرك للنصيحة أنت عاوز إيه؟ عاوز خير حتلتزم بالمعروف وبالأدب في ذلك وساق ابن عساكر رحمه الله بسنده بينما الرشيد هارون هارون الرشيد رحمه الله يطوف بالبيت إذا عرض له رجل واف قدامه هارون الرشيد أمير المؤمنين اللي كان يحكم أرض المسلمين والشمس لا تكتغب عنها كان بيوقف على المنبر ويكلم السحابة امطري أمطري شئتي فسياتيني خراجك بإذن الله لاما تمطري في أرض المسلمين ويخرج ثمر للمسلمين لاما حتى لو نزلت عند الكافرين حيؤدوا الجزية للمسلمين ملك لا تكاد الشمس تغيب عنه بيطوف بالحراب بي أو قفه رجل فاعترضه رجل <تصفيق> وقال يا أمير المؤمنين إني أريد أن أكلمك بكلام فيه غلظة أكلمك بكلام شديد فاحتمله لي حملني بقى قال لا ولا نعمة عين ولا كرام عشان إيه كما تتكلم بأدب وكلام كويس قال قد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني فأمر أن يقول له قولا لينا يقصد موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم لما أرسله الله لفرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى تقول له إيه اللي هو قال أنا ربكم الأعلى قال له لا وليه تكلمني كلام شديد قد معث الله من هو خير منك كريم الله موسى إلى من هو شر مني من هارون الرشيد هارون الرشيد كان رجل صالح سيبكم من هارون الرشيد بتاع التلفزيونات دا لا هارون الرشيد كان بيخرج أمير على بعثة الحج سنة والسنة الثانية يكون أمير على جنود المسلمين في الجهاد في سبيل الله مش هارون بتاعهم دا بتاع الرأسات ده مش هارون الرشيد دا نور الشريف وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي وقال الأصمعي قال لي الرشيد يا أصمعي ما أغفلك عنا وأجفاك لنا قل والله يا أمير المؤمنين ما لاقتني بلاد بعدك حتى اتيتك فسكت فلما تفرق الناس أسمعه الاصمعي كلاما شديدا يعني الناس قاعدين انت غيب عننا ليه وما بيقلناش ليه ومش عارف ايه الهارون رحم الله بي بيكلمه فرد عليه الاصمعي كلام ايه بعدما الناس مشت الاصمعي ادلوا كلام شديد فقبله هارون معناه إنك كفيك لا تجود احداهما بدرهم والاخرى تسفك الدماء يعني كلمه ان في سفك دماء في ارض المسلمين وفي كذا وفي كذا فقال احسنت لكلام هارون وهكذا فكن وقرنا في الملا ما يكون في حاجه زي دي كلمني بينا وبينك قدام الناس ما فيش داعي للكلام ده وعلمنا في الخلاء وامر لي بخمسه الاف درهم نقف إلى هنا ان شاء الله ونكمل غدا إن شاء الله أسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأن يرزقنا الأدب النافع والأخلاق الزكية أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرتهم أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه فضلا إن شاء الله